وزيّن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم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 وَإِنَّ يَسْتَعْتَبُو فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقِيَّظْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لهم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحد وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْتِي آمِلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُونَ مَا شَيَطُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إن الذين كفعوا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكي حميد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 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقَرُوا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنطا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرر أمسته لا يقولن هذا لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولأرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ